وضه لكم ولا تزر زرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَ نَظْرُ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ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 المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب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 أفما يشرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه فويل للقاسيّة قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضَلَالٍ مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني يتق مِنْهُ منه جلود الذين يخشون ربهم ثُمَّ تَلِينُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ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 انكم ميتون وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون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 له من ظل أليس الله بعزيز ثاقب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم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 الارض عالم الغيب والشهادة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 كانوا به يستهزئون، فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما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 يا الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبرك لئن أشركتَ لا يحبطن عملك لئن أشركتَ لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لا فعبدواكم من الشاكرين.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 أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد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 لله وقيل الحمد لله رب العالمين